إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الأمر وَودَو إلَ رَبِّكَ إكَ عَلَهُدَن مُسْتَقيِيم وَإِنْ جَدَلُ كَفَقُلِ اللههُ لَ بِماَا تَعمللون اللهَّ يَحكُمُ بَيينَكُمْ يَوْومَ القياامَةِ فيِي مَا كُم فِيهِ تَختَْلِفون أَلَمْ تَعللَ أن اللهَّه يَعلملَُ ماَا فيِي السَّمِ وَالأَررض إِ ذَلِكَ فِي كِتابِ إِ ذَِكَ لَ اللهَّه يَسير وَيَعبُدونُونَ مِدُون اللَّهِ مَا لَمْ يُونَززّل الْ بهِه سُ الْطانَا مَا لَم يُنَزّل الْ بهِ سُ الْ القانَو وَماَا لَْسَ لَهُ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا